في قلوبهم مرض فزاده الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون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 نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون اولئك الذين اشتروا الظلاله بالهدى فما ربي حتى وَمَا وما كانوا مهتدين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 عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخفف أبصارهم كلما أضاء لهم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 مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَنُوا فَتَقَنَّرَ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ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 126. به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن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 ثم استوى إلى السماء فسوى سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة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 وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال فقال ان باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلم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 ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو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 قل نهبطوا منها جميعا فانما ياتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإيايا فارهبون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 قَبِيلَ بَاطِلٍ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزكاة أتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وأنتم تتلون الكتاب افلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إلَّا عَلَى الْخَاسِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ لَا قُوَّةٌ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إلَيْهِ رَاجِعُونَ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 ولا يقبل منها شفاعة ولا يأخذ منها عدل ولا هم ينصرون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 وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون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 وَإِذْ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حِطَّةٌ يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين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 انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ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 وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ عَتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَا هَانَكَ أَلًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ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 انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه الاشيه فيها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون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 ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهيك الحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار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 قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون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 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا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 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم <يتحدث> وتخرجون ظاهرون عليهم بالاسم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم اف ببعض الكتاب وتكفرون ببعض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 فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم ان يكفروا بما أنزل الله بخيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده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 ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتموا العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم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 قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ أَقَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين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 وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْهُ بِأنفُسِهِم لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رعينا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم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 وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ظَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ود كثير من أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يردونكم من بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصلحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير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 ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى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 أولئك به ومن يكفر به، وَمَن هم بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الرَّخَاسِينَ يَا بَنِي إسرائيل اذكروا نعمتي التي اذْكُرُونِ عليكم الَّتِي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 قال لا ينال عهدي الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنعوا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى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 ما اضره الى عذاب النار وبئس المصير واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل RABBNA TAKABBEL MINNA INNK ENTĂ السMİع ULALIM RABBNA WAJALNA MUSLIMYN LAK WAMIN ZURRYETINA UMMA MUSLIMTA LAK WAHERINA إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم innaka antal azizul hakim wa man yarghabu 'an millati man safa fiha nafsuhu wa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 ذِكْرُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لها ما كسبت ولكم ما كسبتم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 وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سَلْوِ رَتَ اللَّهُ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَهُ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 أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أنتم أعلم أم الله وَمَنْ أَضْلَمُ مِنْ كَتَمَ شَهَادَةً عَنْ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تَلَكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها كل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء أعلن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 وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلت بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون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 الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشونه وخشوني ولئتم منامتي عليكم ولا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 مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون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 سَنَزَّلُهُ مِنَ السَّمَاءِ من مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ في الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحب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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّبِعُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَا أُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذينَ كفَروكَ مثَلُ الَّذينَ يَمعِقُ بِمَا لا يَسمعُ إلَّا دُعاءَ أو ندَاءَ صُمُّ بُكْمُ النَّعْمِ يومَ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وشكروه لله ان كنتم اياه تعبدون إن ما حرم عليكم الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن الضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ان الذين يكتبون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الظلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار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 حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم فمن خاف منه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 وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون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 ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعانا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 Pójdź هي مواقيت للناس والحج وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وقت البيوت من أبوابها يَقُولُ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ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 فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِن تَنَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 وأنفقوا في سبيل الله ولا تنقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ فَمَا مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّنَ رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ في الحج وسبعة إِذَا رجعتم تلك عشرة كَامِلَةٌ ذلك لمن لم يكن أَهْلُهُ حاضر المسجد الحرام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 وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهِ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ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 وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُ مِن حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ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 الدنيا وما له في الاخره من خلاق ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اولئك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 ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون ومن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 وإلى الله ترجع الأمور سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نَعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة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 وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءت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 ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا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 يَقُولُ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبِنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِن خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تُحِبُّوا شيئا وهو شر لكم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 به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يرد. فَوُقُمْ مِنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ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 ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. ولا أمة مؤمنة خير من مشركتهم ولو أعجبتكم. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا.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 ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قم هو أذاب فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن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 وقدموا لانفسكم واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين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 فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزوا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهن أحق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 الطلاق مرتان فانساكم بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها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 وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَا عَرُوفٍ أَوْ سَرِحُهُنَّ بِمَا وَلَا تُمْسِكُهُنَّ ضِرَاراً لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُؤًا وَاذْكُرُونَ يَامَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ عِذُكُمْ بِهِ وَاتَّقُ اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُم مِّسَاءً فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُهُنَّ أَيَّنْ كُنَّا أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُعَظُّ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضان أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده są to osoby, które są w stanie zniszczyć, ale nie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 وَعَلَوُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا وَعَلَوُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسي قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حق على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون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 فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ من وَيَذَرُونَ أَزْوَاجٌ وَصِيَّةٌ لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعٍ إلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ لَكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِمْ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 بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي إلا هم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا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 والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون لهم ملك علينا ونحن احق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 والله واسع عليم وقال لهم نبيؤهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية من Mataraka elu sewa elu herun Wabaki ya tum mata raka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 إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله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 فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك ايه الله نتلوها عليك بال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 يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون Allah la ilaha illa hu Al hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa fil ard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 وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكرأها في الدين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 أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم رب الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبويت الذي كفر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 فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنّه وانظر إلى حمارك ولن جعلك للناس وانظر إلى العظام كيف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 وإن جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا وَلَا ولا أذلهم لهم أجورهم عند ربهم لهم أجرهم عند رب بهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قولهم معروف ومغفرة خير من صدقت يتبعها ألا والله غني حليم يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذاك الذي ينفق ما له الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر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 ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل كمثل جنة ربوة أصابها وابل فاتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير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 وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها أعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون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 الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن لاه يعلم وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنماهي وإن تخفوها وتؤتىها الفقراء فهو خير لكم وَنُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ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 لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسمائهم لا يسألون الناس الحفاة وما تُنفق من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم الليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم وَلَا ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون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 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ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 وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تظلمون وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا واتقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله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 وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّ بَهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْءٌ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيًّا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ وَفَلْيُمِلِ الْوَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ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 وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إِذَا تبايعتم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 من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه والله بما تعملون عليهم لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله يحاسبكم به الله فيغفر لمن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 a robbana, le to a chyzna in nacy na o achta na robbana, ole ta mil alejna lady na min kablina بنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واغف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين